اشكو الغرام وانت عني قافل ويجد وانت بي وجدي و ط ر ف ك هاسن يا بدر كم سهرت عليك نوادر ويغص كم نحت عليك بلابل البدر يكمل كل الشهر مرتان و هلال وجهك كل يوم كامل ق د ل النفوس قدل النفوس محرم لكنه حل إ ذ ا كان الحبيب ا ل ف ا ع ل ا ر ض ه فيغضب قاتل فتعجبوا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل I'm fair 何